وأدخل الذين آمنوا وعملوا قیبت ¡No! من او oh, no أفلوها فبتوا و فهو غاف في سما أنتم كيف magè di طيبة se طيبة i weè اص لغه Wyatt! كلمة خبيثة كشجوة خبيثة كشجوة خبيثة جثت من فوق الأرض ما I'm. Why you'll see الله كفّ بذ دون الله كفّ وأعل قوم واجعلوا لله أنزادا ليبلوا عن سبيله قل نا موصيكم إلى النّاس. يوم لا بيع وتخّى لكم الكلك لتجري في البحر بأمرك وسخى لكم الليل وأنها What <laughs> Bye. In <laughs> the وسخى لكم الليل Surah al